تَلْبِي نِسْخَ إِن كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ دَيْنَه تَلْبِي نِسْخَ إِن كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ دَيْنَه وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ الظَّاهِرِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ فإن الله شديد العقاب ومن يبدل نعمة الغالي من بعد ما جاءته فإن الله شديد